م ؤ س س ة أ ج ن ا د ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي تقدم ب ش ر و من ينشد ا ن ا بخيره طيبين بشروه ب ش ر و من وفاه و د ن ا ما علينا اخلاف من فضل رب العالمين صابرين ونحمد اللي بفضله مدنا بشروا من ينشد الناب خ ي ر و طيبين بشروه وبشروا من وفاخي و د ن ا ما علينا اخلاف من فضل رب العالمين صابرين ونحمد اللي بفضله مدنا ولو يضيق السجن فينا وتطوينا السنين ما طوان الياس ا ولا ض ق فينا س د ق ن ا الفرج بيد رب ن يحب الصابرين يعلم الخير وعسى الله لخيري عدنا رافعين الروس ا واللياب العلم اليقين لا نزل ساحت على ابطال يعرف ردنا المراجل ما تجيك ودب اطلاق اليمين والجهاد ا ل ذ ر و ا اللي عليها يدنا في سبيل الله مضينا بدرب ا ل غ ن م ي ن ما مضينا في دروب ن تمر خدنا نصره الاسلام تابغى الرجال الصادقين ما تبللي ما تفارق عيونه خدنا ما تقوم ركن الومه على ا ل م ت خ ذ ل ي ن ولا تعود حقوقها ولا تصاغ شدنا ن ع ن ب و رجل يهاب المساري والكمين والنهار اللي عسامه يعجب ندنا يا م ل ك الملك يا س م ع صوت السجين يا عزيز الشان ل أ ر ض الكرامه والتنام يا الله ا ل ا ل ج ه ا د بسبيلك خارجين واعتراضنا عرض ا عن سبيلك صدنا بشرك ا طحنا على عز بالقيد المكين ولاجزى الله خير جند عرض وارتدنا ر ا ح وقتا فيه روس العرب متكاتفين وجازما للاسفل ا ل س ف ل ي ن يردنا العرب تخلفا و ع ن سلوما ل ا و ل ي ن وامسنا ما يشبهه اليوم كيف بغدنا يوم عاين في فلسطين و ب ك ى المسلمين ل ل ب ك ا ء ما حرر القدس وارجح حدنا ما تحر كود بالسف والدم الثمين والفعول اللي لك الله تشرف جدنا اليتامى و ا ل ث ك ا لا يجرون الحنين والعرب عن ثنيان قبلتين تحدنا ودامنا في طاعت الله وفيهم جاهدين ما حسبنا ح س ب ا ا للي يوقف ضدنا ما حسبنا غير ل الواحد الفرد المتين ا ل إ ل ه اللي خلقنا ويحصي عدنا بشروا من ي ش د ن ا بخير وطيبين بشروا, بشروا من وفاء في ودنا ما علينا اخلاف من فضل رب العالمين ص ب ر ي ن ونحمد اللي بفضله مدنا بشروا من ينشد الناب خيره طيبين بشروه بشروه من وفافي و د ن ا ما علينا اخلاف من فضل رب العالمين صابرين ونحمد اللي بفضله مدنا